بسم الله الرحمن الرحيم ا و القرآن المجيد تلاوي بن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيخ عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْمٌ بَعِيدٌ فَإِذَا النَّمَاءُ مَا كَانَ تَخُلُّ الْأَرْضُ مِنْهُمْ عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيقٍ أفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ توقهم كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا كَذَلِكَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَنْشَأْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ثَوْبٍ بَهِيْجَ سَدَيْتُمْ وَذِكْرَانِ كُلَّ عابدٍ مُلِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باشقات لها طلعا نضيد رزقا من عباد وأحيينا به بلدة ليسا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وحيد وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم سبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولا